انا كنت دين الكورس بتاع يعني بس اللي انا مش بعرف طب تعرف انك تعمل حاجه حضرتك ده تاخد بعد ما تدخل انت خالص يوم بس كده يعني عاوز خمسه دقايق في الاول وفي الاخر فهي الوقت الساعه 7 ل 10 7 دي حركت الساعه 7 8 بالظبط تكون خلصت يعني الساعه 10 1 9 حلو 8 و10 5 اه حاضر ماشي شكرا Ahmed <try> Abdulwaqi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 ببسم الله انطقها حروفا محمله بازهار الوفاء وابعث من سنايا النفس ودا الى كل من حضر اللقاء اياما جمعهم احيا فؤادي كما تحيا الغصون من السماء دعوت الله دوما في سجودي ليجمعنا اذا عز اللقاء أسأل الله أن يجمعنا في الدنيا دائما وأبدا على طاعته وأن يدخلنا الجنة بعفوه ومغفرته ورحمته وأن يجعل هذا المجلس نورا لنا على الصراط يوم نلقاه هو ولي ذلك ومولاه أيها الأخوة الكرام نبدأ في مثل هذا الوقت من كل أسبوع ويجمعنا في الدنيا مع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم اهدى الخير الينا وعلم صلى الله عليه وسلم بالحق وبالخير تكلم صلى الله عليه وسلم النور يداعب وجنته صلى الله عليه وسلم والبسمه تعلو جبهته صلى الله عليه وسلم ما قال لسائله اف صل الله عليه وسلم فالجود بساحته يسكن صل الله عليه وسلم صل الله على المختار صل الله عليه وسلم بزيارته سعد الغار صل الله عليه وسلم وبفضله شهد الكفار صل الله عليه وسلم انعم بحبيبي من جار صلى الله عليه وسلم يا اخواني هذا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وبالصبر تجلد صلى الله عليه وسلم لا اعرف من يشبه احمد صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان نحبه وقد قدر الله لي من مده من الزمن ان اجلس بين يدي عالم من علماء هذه الامه وهو يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقتها احببت حديث رسول الله لا ادعي ان الرجل كان عنده من العلم الغزير او من الكلام الكثير لكن سمته ونطقه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكانه يستطعم كلام رسول الله فوقع من وقتها حب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي فان شاء الله تعالى سنحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنتغنى به مع انفسنا وفي شوارعنا وفي مساجدنا فان هناك حمله شرسه للنيل من سنه رسول الله ولاعمال الفكر والعقل ما كان الكتاب والسنه وفي هذا تسمع من يقول ما فلان يا مولانا نعوذ منك بحث او مقال في جريده فاكون اكتب كذا قال تعالى ولا بلاش القران وقال صلى الله عليه وسلم لك بلاش السنه هو عاوز فكر لان الفكر يرد عليه بفكره اما دعوتنا فهي مبنيه على كتاب ربنا وعلى سنه نبينا الكتاب الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والسنه التي قال النبي فيها تركت في اخر خطبه الوداع اخر بند تركت فيكم ما لن تضلوا به ان اعتصمتم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله وسنتي فنريد ان نرد على هذه المدرسه لا بالسب ولا بالشتم المدرسه التي تدعو الى الفكر والى نبذ سنه النبي صلى الله عليه وسلم فنقول لا يستقل العقل ابدا دون هدايه بالوحي تفصيلا ولا تقصيلا كالطرف ليس بمدرك للنور حتى يراه بكرات واصيله نور النبوه مثل نور الشمس للعين البصيره فاتخذه دليلا فاذا النبوه لم ينل كضائها فعلا بانك ما اردت اصولا ايوه الاحبه هذا هو الاستهلال مع هذه الوجوه الطيبه ربما لا اجيد السباحه في مضمار شرح السنه لكني ربما احسن ان اتذوق هذا الفن ربما يكون علمي ضئيل في كلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم لكن شفاعتي هو حبي لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فليس المطلوب منا ان ننقل للناس نصوص اقول الدليل الاول الدليل 15 الدليل 30 وانا بذلك اقمت عليك الحجه وثم افسقه وربما اكفره وابدعه بل اذا نقلت جمله واحده فقط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكفي جمله واحده اتلذذ بذكرها وافهم معناها واقف مع الفاظها فلا شك انها ستكون اكثر افرا من سرد عشرات الاحاديث بغير فقه وبغير فهم لذا قال عليه الصلاه والسلام نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فبلغها فجاء التبليغ بعد الوعي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامعه طبعا معانا 50 حديث ازاي 50 حديث في 12 شهر في 12 اسبوع طب صعبه شويه فان شاء الله ساذكر في نهايه المحاضره اللي يعني منهج ارتضايته وانا اخذ ناخذ رايكم فيه ارتضيت بعض الاحاديث او طريقه معينه حتى نكون بالمامه شامله على كتاب ال40 النويه يعني كتاب الاربعين النويه كما سنعلم الان ومن انفس الكتب وله سر عجيب مهيب حديثنا الان سنقسمه الى ثلاثه اقسام القسم الاول عن فضل طلب العلم القسم الثاني عن ترجمه سريعه مختصره للامام النووي رحمه الله رحمه واسعه القسم الثالث نتحدث فيه عن الكتاب نفسه او عن الكتاب نفسه كتاب الاربعين النوويه لماذا اخترناه لماذا هو بالذات لماذا يغزو كل بيت مسلم لماذا يغزو المدارس لا شك ان في ذلك سر سنتعرف عليه ان شاء الله رب العالمين كلام مختصر بسيط عن فضل طلب العلم اقول فيه العلم يوصلك الى الله العلم يوصلك الى الله يا من تشكو بعدك عن الله يا من تشكو تطاولك على آآ آآ على اوامر الله او ارتكابك لما حرم العلم ثم المعرفه ثم العباده ثم الدعوه هذه سلسله مستقيمه لا تتقدم منها نقطه قبل الاخرى لو لو حضرتك تصورت معايا ولو فيه قلم ممكن نكتب الكلام ده يعني تكتب كلمه التوحيد في بدايه كراسه فاضيه كده صفحه فاضيه تكتب كده بخط كبير فوق كلمه التوحيد كلمه التوحيد وهي لا اله الا الله محمد رسول الله تعال ننزل منها سهم من نص كلمه التوحيد كده تنزل سهم لتحت وتكتب العلم وتنزل من تحت العلم سهم وتكتب المعرفه وتنزل تحت المعرفه سهم وتكتب طب اتفضل جزاك الله خير طيب نمثلها سريعا ثم لا طبعا عشان ما نهديش النت والكمبيوتر بتاعك يعني كهذه الصوره يعني تقريبا يعني ااا خلاص مش هنكتب ثاني قلنا الملحوظ اللي هو ورايا الكلمتين اللي ورا يا اخوانا باينين منهم حاجه اه يبقى عندنا كلمه التوحيد لا تصلوا اليها الا بالعلم كلمه التوحيد لا تصلوا اليها الا بالعلم حب الله لا تصل اليه الا بالعلم معرفه ما يحبه الله معرفه ما يبغضه الله معرفه ما يقربنا الى الله معرفه ما يبعدنا عن الله لا ياتي الا بالعلم معرفه ما يحبه الرسول لا ياتي الا بالعلم معرفه ما يبغضه الرسول لا ياتي الا بالعلم ما يكرهه الله ورسوله الله يقره لكم القيل والقال وكثرة السؤال واضاعه المال الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فمعرفه كلمه التوحيد لا يتاتى الا بالعلم العلم يصل بي الى المعرفه بعض فرق الصوفيه فط على المعرفه من غير علم ويقول لك انا وصلت الى الله انا كده عارف بالله وانا بيدخل بقى في شركيات ف المعرفة بالله لا تتحقق الا بالعلم يبقى كلمة التوحيد الوصول اليها بايه بالعلم اذا تعلمت سيقودني العلم الى المعرفة اذا تعلمت سيقودني العلم الى المعرفة طبعا السبوره دي مش باينه للاخوات ففي بدايه الكراسه نكتب كلمه التوحيد تحت منها العلم تحت العلم المعرفه المعرفة التي نقرا اثارها في صفحة هذا الكون المفتوح تامل في نبات الارض وانظر الى اثار ما صنع الملك عيون من لجين شاخصات باحداق هي الذهب السبيك على قدب الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك انك تتعرف على على قدره الله في هذا الكون على عظمه خلق الله سبحانه وتعالى على رحمه الله انظر الى اثار رحمه الله كل ذلك من خلال المعرفه والمعرفه نصل اليها عن طريق العلم اذا تعرفنا على الله ورسوله قادنا ذلك الى ايه العباده يعني لما نيجي للشاب اللي هو بسموه شاب سيس ولا بنطلونه ساقط ولا وبعدين نقول له انت ليه ما بتصلي مسكين هو مسكين يعني قبل ان نخوفه من الله ومن رسول الله هو مش عارف يبقى يجب علينا ان نتبنى هذه القضيه قضيه العلم ساقول كلمه وانا عليها من الشاهدين الناس في المساجد وفي الدروس العامه والخاصه قلوا بعد الثوره صح هذا التعبير يعني يعني بعد 25 يناير قلت الاعداد في المساجد في حين ان جهد المشايخ الضعف يعني جهد الشيخ بدل اضرب في 3 لكن الاعداد فعلا قلت في المساجد في بورسعيد وفي غيرها من المحافظات وانا على ذلك كما قلت من الشاهدين فالعلم يوصلني الى المعرفه المعرفه توصلني الى العباده يعني الواحد بيعبد ربنا غلط قبل ان اعتب عليه اعلمه لابد ان اتعلم فاذا عبدت الله عز وجل قادتني العباده الى اخر حاجه اللي هي ايه بقى الدعوه الى الله الدعوه الى الله في ناس بقى فاتوا على نمره 4 من غير الثلاثه اللي فاتوا يعني كده بيقرا كلمتين يقول لك انا بدعو الى الله فبالتالي فاقد الشيء لا يعطيه لان الدعوه تكليف وليس تشريف يبقى عندنا نمره 1 كلمات التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله اصلوا بها عن اليها عن طريق العلم العلم يولد المعرفه المعرفه تولد العباده طبعا عبا يعني العباده في اتجاه النبي محمد يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يكون تكون الدعوه الى الله والى سنه رسول الله نتامل في اخر عباره الدعوه اليه الى الله اذا ليست الدعوه الى جماعه ليست الدعوه الى حزبيه ليست الدعوه الى ايديولوجيه معينه ليست الدعوه الى فكر معين ليست دعوه الى الشيخ اللي انا بتتلمز على يديه انما هي دعوه الى الله مطلقه كده ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ايه باختصار معنى الدعوه الى الله الدعوه الى الله في الاثر يا داوود ان احب الخلق عندي من يحببني الى خلقي من يحببني الى خلقي اسمها دعوه الى الله يعني احبب الناس في دينهم احبب الله الى الناس ابين له رحمه الله وابين له سعه رحمه الله وابين له ان الله كريم فلا ينبغي ان نقدم الترهيب والعقاب على الترهي على الترغيب والثواب لا ينبغي ان نقدم الترهيب والعقاب على الترغيب والثواب ولا ينبغي ان ويئس الناس من رحمه الله واحنا كده مش نافعين واحنا كده بايظين واحنا كده رايحين جهنم واحنا كده اخرتنا ضلمه وهكذا هذا ما ينبغي ابدا فهو ليس من منهج الدعاء الى الله رب العالمين العلم سبب الخشيه ايها الاحبه كثير منا يتجرأ على الله خاصه في الخلوات فالعلم سبب الخشيه ولله المثل الأعلى لو أخذت ولدك ورعت حضوكة الحيوان أنت وقف رجليك بتترعش من الأسد والوادي يمد إيده وعاوز يمسك الأسد هو لا يعرفه ولله المثل الأعلى إذا كنا لا نعرف الله عز وجل وإذا كنا لا نتعلم عن الله فبالتالي هنشترع على معاصيه كيف أقضي على قضية التجرع على الله في الخلوات عن طريق العلم قال سبحانه إنما يخشى الله وإنما يخشى الله من عباده من العلماء معادله سهله انا اتجرأ على الله انا ربما اقول لك بص لو ربنا نزل ومش الكلام ده كله شرك يعني واقول لك ربنا فوق هو ليا فوق انت ليا تحت والكلام ده المخالفات الشرعيه اقضي عليها بالخشيه من الله سبحانه وتعالى يبقى العلم يولد الخشيه اذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل لحظة ولا أن ما نخفي عليه يغيب لهو نال عمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فياليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب العلم أصحابه هم الذين يشهدون فقط بوحدانيه الله الشهاده الكامله قال تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط الله لا يستشهد بمجروح فالله يشهد لنفسه بالوحدانيه والملائكه يشهدون واهل العلم كذلك يشهدون قال الله لنبيه فعلا انه لا اله الا الله لاني يعني دراسه علم التوحيد تغنيك عن كل شيء ولعل هذا الكلام اشر اليه قبل بعد المغرب فضيله الشيخ محمد عبد الباقي فعلم انه لا اله الا الله وما امر الله نبيه ان يتزود من مال ولا من دنيا ولا من منصب لكن امره ان يتزود من العلم قال جل وعلا وكن رب زدني علما وكن رب زدني علما فامر الله نبيه سبحانه وتعالى ان يتزود من العلم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال طلب العلم فريضه على كل مسلم وصح عنه انه قال حديث الحافظين جميعا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وتنزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده وقال عليه الصلاه والسلام كما صح عن عن فضل التبليغ عنه نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سمعه اذا فنضاره الجسد ونضاره الانسان لا تاتي بكريم اساس ولا تاتي بنضاره شيك ماركه ولا تاتي بتفتيح البشره ولا تاتي باخذ فتيمات معينه انما النضاره الحقيقيه ان تكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو ايه كان النبي بيحتال عليك يعني اقول لك لو سمحت هات لي 10 جنيه سلف تقول لي ما فيش اقول لك طب جنيه تقول لي ما فيش طيب طب ربع جنيه ما فيش اقول لك هات يا اخي ان شاء الله باريزه ها هات ان شاء الله 10 سلف فالنبي بيقول لك بلغوا عني ايه كانه بيحتال علينا ولو ايه بلغوا عني ولو ايه وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال لقمان الحكيم لابنه يا بني الدنيا بحر عميق قد غرق فيها اناس كثيرون فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وليكن حشوها الايمان بالله وليكن شراعها التوكل على الله لعلك تنجو وما اظنك ناجيا يا بني اذا رايت قوما يذكرون الله فاجلس اليهم فانك ان كنت عالما بنفسك ينفعهم علمك ويزيدوك علما ولعل الله ان يطالعهم برحمته فتعمك معهم يا بني اذا رايت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس اليهم فإنك إن تك عالما بنفسك لا ينفعهم علمك ويزيدوك جهلا ولعل الله أن يطالعهم بنقمته فتعمك معهم كان عمر رضي الله عنه يقتسم الأيام في دروس العلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جاره هذا يذهب إلى الحقل وإلى العمل يوما وهذا يجلس مع رسول الله يوما وبعدين لما يجي بقى آخر نهار يقول له ماذا قال النبي كان لا يفوت شيء قال له النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والله يا إخوان نحن في نعمة بزر كده على الكمبيوتر أو على النيت اطلع لك آلاف الأحاديث لرسول الله ومشاء الله مش محتاج بحث تجيب تخريج الحديث تجيب شرح الحديث وحبما عندك مكتبة فيها مئات الشروح مئات الشروح كل هذا في ساعة الامام النووي اللي احنا هنتعرف عليه بعد شويه كان بياكل طقه وربع وجبه وربع الوجبه الاولى كانت بعد العشاء الوجبه الثانيه بيشرب قبل الفجر والناس ما تعرفش بقى في النهار اذا كان صايم ولا لا كل هذا حتى لا يحبس نفسه في دوره المياه كي يتفرغ لطلب العلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علي رضي الله عنه وهذا الاثر يعني مشهور أخذ كميلة ابن زياد ناحية الجبانة ناحية المقابل وشوف كيف تكون النصيحة النصيحة يجب أن نتخيل لها الزمان والمكان والأشخاص فليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال حان وقته وليس كل ما حان وقته حضر أهله قال قال كميل بن زياد أخذني عليه ناحية الجبانة رضي الله عنهما فقال يا كميل بن زياد الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعب يتبعون كل هوى ويميلون مع كل ريح الناس ثلاثة عالم رباني يعني العالم يتعلم فيطبق العلم ثم يعلم الناس ومتعلم على سبيل نجاه اللي هي يتعلم الامور المعلومه من الدين بالضروره اليوم لو حضرتك صورت الناس في صلاه في العشاء هتطلع مئات الاخطاء اي والله مئات الاخطاء ومنها اخطاء تبطل الصلاه لان من شرط صحه الصلاه اه اه الطهاره ومن اركان الصلاه الطمانينه الطمانينه ركن من اركان الصلاه فبعض الناس لو اخطا في الصلاه يبقى محتار يجي يبقى راكعه زياده ولا يسجد للسهو طب هيسجد قبل ما يسلم طب ولا يسجد بعد السلام وبعض الناس يهد الصلاه اللي فيها للامام لخبط فيها ويصلي بمفرده وبعض الناس يقول ما عادش بيصلي يعني يذكر احد المشايخ هنا في بورسعيد يقول وانا صغيرين بقى قالوا لنا تعالوا صلوا الفجر فبروح تصلي في مسجد كانوا بيصلوا يوم ليله الجمعه بايه بالسجده والانسان والراجل طويل قوي فبقول يعني صلينا قلنا ما عرفناش نصلي ثاني واحنا لسه صغيرين فقالنا لا بس سجدة الانسان دي يوم الجمعه بس وبتبقى سنه يعني ممكن تروحوا مساجد ما فيهاش سجدة الانسان الشاهد اننا نريد ان نتعلم ما هو معلوم من الدين بالضروره حتى نعبد الله عز وجل على بصيره ثم قال علي لكمال ابن زياد العلم حاكم والمال محكوم عليه بالعلم يكسب الانسان الطاعه في حياته وجميل الاحدوثه بعد وفاته ما الفضل الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم اعداء ففز بعلم تعش حيا به ابدا الناس موتى واهل العلم احياء من فضائل طلب العلم انه يحول بينك وبين المعصيه او على الاقل يقلل منها من فضائل العلم ان يمنعك من المعصيه طب لو ما منعكش بنسبه بقى في 100 هيمنعك بنسبه مئويه نضرب مثال مثلا درست الادله على حرمه التدخين ثم درست الدراسات الطبيه التي تقول بضرر التدخين وبعدين شفت على اللوحه والبروجيكتور يافطه وفيه صوره الكبد وصوره البلعوم وصوره الرئتين وهي كانت حمراء وبعد التدخين بقت ايه بقت سودا وشفت انسداد الشرايين ثم قمت بدراسه الاحصائيه التي تقول باعداد الاموال الطائله التي تنفق على التدخين ثم قمت بدراسه الاثار السلبيه للتدخين اللي بسموه التدخين السلبي اللي هو اللي انت ما بتدخنش انت بس بتشم لا شك انك ستترك التدخين طب ايه اللي لم تترك التدخين على الاقل ايه ستقلل منه واحد وواحد عشان يعمل معصيه معينه اذن يسرق اي حاجه وبعدين وفي راسه مئات الاحاديث عن حرمه الزنا او مئات الايات عن حرمه الزنا واقوال السلف عن حرمه الزنا والدراسات الطبيه التي تقول ان المرض الزهري والسيلان والايدز وغيرهم من الامراض التي تنتشر بسبب الزنا ثم انت يعني قمت بدراسه كيف تكون يكون اختلاط الانساب وفي راسك اغواء الشيطان وان هذا الزنا قد يؤدي الى حمل ثم يؤدي الى قتل ثم يؤدي الى لا شك انك ستقلع طب انا ما اطلعتش على المعصيه على الاقل ساقلل منها وافعلها وانا مبغض لها قال لي احد اخواني قال يا شيخ والله انا قبل ما اعرفكم كنت بتلزز بالمعصيه بعد ما عرفتكم برضه بعمل المعصيه بس متضايق ما عدتش بستلذ فلا مني سبت المعصيه ولا مني ايه شعرت بلذه قلت افشر هذا نذير خير ما انت لو تعمل معصيه وانت كاره المره الجايه ايه ستتركها لو انت شفت فيلم متضايق بقى وعارف بقى ان ده تبرج وعارف ان ده وما حدش شايفك وما ينفعش تشوف الفيلم ده قدام اصحابك وقدام اخوانك وتستنى لما الاولاد يناموا وتغلق على نفسك حجره لا شك متضايق الثاني اللي هو جاهل ولا في دماغه مبسوط لكن انت تشعر بضيق وانت تفعل المعصيه بسبب ايه اخواننا بسبب العلم دي كانت النقطه الاولى التي دندنت حولها والا فالكلام فيها كثير الامر الثاني ترجمه الامام النووي من هو الامام النووي انا قبل ما اذكر لكم ترجمه الامام النووي اذكر لكم امر اذا شعرت بقسوه في قلبي اقرا في التراجم ده حاجه معروفه عندي كده اول ما احس ان انا قسى قلبي اقرا في التراجم طب هنجيب كتب تراجم منين ولا تجيب ولا حاجه اكيد عندك كتاب انت ثلاثه في البيت صح في المقدمه هيقول لك ترجمه المؤلف يقول لك اتولد سنه كذا ونشا في كذا ودرس كذا وعمل كذا فتشعر انك بتصاحب الناس الطاهرين دول الناس الطيبين دول بعض الناس عنده مثلا ولا ميت كتاب في البيت ما قرأ منهم 10 طيب منع النقرا التراجم اي كتابه الشريك قبل ما تحطه في المكتبه تقرا الترجمه دي في صفحتين ثلاثه في الاول اقرا نمره 1 التراجم نمره 2 الفهرس بتاع الايه الكتاب نمره 3 تصفح في الكتاب لمده كده ساعه يبقى الممت بما في الكتاب لان بعض الناس عنده فعلا مئات الكتب لكن ما يقراها واذا بالتالي اذا وقف له موضوع او علقت له مساله ما يعرفش ان هي عنده ما يعرفش ان هي في الكتاب الذي في بيته فقراءه تراجم العلماء ترقق القلوب الامام النووي طبعا باختصار لان هذه الدوره سيراعى فيها التبسيط جدا والاختصار جدا واقول لك حتى لو الكلام الذي يدرس والذي يقال انت على درايه به ما شاء الله سياره رقم 15 7 64 الرجاء من صاحبها نقلها عشان الاسعاف تسد الطريق على الاسعاف سياره رقم 15 7 64 كنا بنقول يا مولانا نعم اه اه التبسيط حتى لو ان المساله التي تقال انت تعرفها ستؤجر الاتي نمره 1 انك تشد من اجر اخوانك يعني يقول لك قديمه للشيخ بيقول ده قديم انا عديته بمراحل نمره 1 تشد من اجر اخوانك نمره 2 ستذكر الله تعالى لا شك نمره 3 ستصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نمره 4 ستتعرف على اخوه لك في الله نمره 5 انك ستستنتج مساله جديده عليك ده انت ده انت الفاتحه الفاتحه دي بنقراها في اليوم حوالي 40 مره في الصلاه تقريبا يعني ممكن في كل مره تطلع بمعنى جديد ولا يبل على كثره ايه على كثره الرب القران ده ما بيدمش فمدرسه العلم لا شك انك في كل مره في كل مره ستخرج بالجديد ولو لم تخرج بالجديد ستثبت ما لديك من من علم الامام النووي طبعا نقول بنقول باختصار هو ابو زكريا يعني ابنه كان اسمه ايه لا هو ما اتجوزش يعني اسمه ابو زكريا وزي السيده عائشه كان اسمها ايه ام عبد الله ام عبد الله طيب ابو زكريا او ابو عبد الله ده هذا لقب لا كنيه كنيه طب اللقب اللي هو ايه قالك فلان الطويل فلان الابيض فلان الاشقر فلان ده اسمه لقب اللقب ما اشعر بقبح او ذم والكنيه ما بدات بابن او ام هو ابو زكريا يحيى ابن شرف النووي ابو زكريا يحيى ابن شرف النووي ولد في مدينه نوا مدينه نوا دي فين في سوريا اسال الله ان يفرج كرب اخواننا في سوريا وأن يزيل عروش الطغاء اللهم أمين الإمام النوي اتولد أخواننا سنة ستمية واحد وثلاثين ومات سنة ستمية ستة وسبعين هجرية ولد سنة ستمية واحد وثلاثين ومات سنة ستمية وستة وسبعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاش خمسة واربعين سنة طبعاً خمسة واربعين سنة قول لك نبدأ بقى نصلي ونبدأ نخش الجامع ونبدأ خلاص خلفنا عايرين وكده فالإمام النوي مات مات خلاص خرج من الدنيا وعنده كام؟ خمسة واربعين سنة هتشيل منهم عشر سنين كان لسه طفل صغير يبقى بقى, يبقى بقى كام؟ خمسة وثلاثين سنة كلها علم وملأ علمه الدنيا عشان كده ما فيش حد يقول بعد ما شابه وده الكتاب وانا يعني لو كانوا دخلوني من صغري الكتاب او دخلوني المدارس الاسلاميه لا يا اخي يعني سيدنا ابو هريره صاحب رسول الله كم سنه اربع سنوات حاجه عجيبه اشك اربع سنوات وعلمه ملئ الدنيا رضي الله عن ابي هريره حافظ الحكمه ووعاء السنه رضي الله عنه وارضاه جزاك الله خير الامام النووي قال عنه الامام الذهبي كان اسمر اللون كف اللحيه قليل الضحك عديم اللعب اللي عاوز الترجمه باستفاضه عن الامام النووي كان ليه حلقه على قناه الرحمه هتقدر تجيبها من عن طريق النت برنامج اعلام الامه اعلام الامه تتكلم عن الامام النووي بالتفصيل ان شاء الله وستراها نشا الامام النووي وهو في السابعه من عمره راى رؤيا كانه راى نور او راى قمر يملا البيت فايقذ اباه وامه واخبرهما بهذه الرؤيا فاستبشر والده خيرا ان هذا النور هو هذا الولد يعني وكانت ليله ال27 من شهر رمضان فزج به في الكتاتيب ليتعلم عن الله ورسوله الامام النووي كان بعيط وصغير ليه لان اصحابه الاطفال اجبروه على اللعب وما كان يحبش اللعب كان يحب المصحف ويحب الكتاب ويحب العلم اجبروه على اللعب فقعد يعيط لان هم كانوا عاوزين يضغطوا عليه ليجبروه على اللعب رضي الله عنه اي واحد من العلماء في ترجمته هتقرا الكلمتين دول اساتذته وتلاميذه يبقى فضيله الشيخ لا يوجد استاذ تاستذ بنفسه لازم الاستاذ ده كان ليه ايه شيوخ شيوخ حاجه معروفه يعني ولذلك اي واحد من العلماء يقول لك اساتذته 1 2 3 تلاميذه 1 2 3 يعني ما ينفعش الواحد يفط كده اهون ويبقى ايه ويبقى شيخ لوحده ما تجيش يعني لان العلم يبنى على امور ثلاث يبنى على الملاصقه الملاصقة أن يكون الطالب لصير بمعلمه أو بأستاذه ثم المشافهة ثم المتابعة التلاتة دول الملاصقة والكلام ده أنه ترجمه بحديث عبد الله بن عباس كنت رضيف النبي والكلام ده هيجي لنا برضو في شرح الأربعين كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار أو كنت رضيف النبي وكتبه فقال يا غلام اني اعلمك كلمات رضي في النبي ركب ورنم دي الملاصقه مش ان هو لازق جسمه في جسمه يعني لكن جنبه الملاصقه ولذلك جلوسك في مجلس علم كهذا او في مسجد افضل الاف المرات من جلوسك امام فضائيه ليه فضائيه قاعده طبعا بتشرب الشاي واقعه تحت البطانيه وبعدين ابنك يقول لك عاوز اجيب اطفال وانت بتقلب عديت على فيلم قديم قوي شفته وانت صغير فبشدك وهكذا وهكذا فالملاصفه كان فيها ايضا معاذ بن جبل قال كنت رذيف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه الا مؤخره الرحل يعني قريب منه جدا يا ابو خلفه طبعا فده دلاله يجوز ارداف الرجل خلفك ما الاحكام الفقهيه جايه منين من كلام النبي وافعاله صلى الله عليه وسلم يبقى الملاصقه ثم المشافه تخيل لما واحد يبلغك عن رسول الله ولما انت بقى تسمع من رسول الله كان اعرف اخ طبيب وكنت اقول له يا اخي احفل لحيتك ما شاء الله يعني على خير كثير يقول لي ربنا يسهل ربنا يسهل في يوم لقيته جالي وقال انا ما عادش هحلق احلق اللحيه ابدا قلت ليه ما انا شفت النبي امبارح بوصفي صلى الله عليه وسلم واشار الي قال اطلق هذه فالنبي اللي قال لي ما مش هحلق لحيتي قلت له طب ما انا عمال ريق نشفان معاك بقالي سنين بس برضه طلعت من شفايف النبي صحيح الحديث هو حديث النبي والعلماء حفظوه وما حفظ ذا دين كما حفظت شريعه النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابه وما حفظ ايه وحفظت سنه كمحفظه سنه النبي محمد انت لما بتسمع الحديث انت واثق ان النبي قال هذا الحديث لكن لما انت تسمعه من فم النبي فهذه تسمى بالمشافهه ثم المتابعه اخواننا اللي واقفين على رجلهم دول اسال الله ان يبارك فيهم مش عاوزين نيجي في اخر الدوره ونلاقي العدد ايه العدد قل ان شاء الله نجيب لكم كراسي يعني باذن الله لكن بعض الناس تلاقي في اول الامر ايه يعني متحفز ثم تقل الهمه واحده تلو الاخرى لا يا اخي بدل ما تحضر درس علمي يوميا احضر مره في الاسبوع بس واظب عليها يعني تخيل مثلا لو احنا وانا ليا درس حديث بين المغرب والعشاء كل يوم سبت في مسجد التوفيق مش هتعرف تحضر لانك هتبقى هنا ان شاء الله تخيل بقى احنا في شرح الاربعين وهي برده بقالنا حوالي 70 80 درس يعني دخلين على سنتين دخل واحد بقاله سنتين بيسمع كل أسبوع حديث لنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دخل ده بعد ثلاث سنين يبقى إيه طيب لو حضرتك بتكتب في كل درس معلومة واحدة فقط زي معلومة العلم يبنى على الملاصقة ثم المشافهة ثم المتابعة وجيت السبت الجاي كتبت كمان معلومة وهكذا في ثلاث سنين هيبقى عندك ألف معلومة في 3 سنين يبقى عندك دفتر في 1000 معلومه لما تدعو بقى ده الكلام ده انت عشته انت عشته وانت سمعت الشيخ وهو بيتكلم وانتقيت عباره او عبارتين مما قال ثم اه اه كتبت هذه العباره ولذلك كتاب صيد الخاطر للامام ابن الجوزي كان نفس الفكره كل ما يعجبه حاجه يكتبها فجاء عنده كلام كثير جدا والف هذا الكتاب العظيم الماتع صيد الخاطر سيد الخاطر يعني كان بيخطر له فكره يدونها ويكتبها الامام النووي رحمه الله رحمه واسعه لما بلغ 19 سنه ذهب به ابوه من بلده نوا الى دمشق العاصمه يعني وكان بيحضر 12 درس في اليوم ما بين شرح وتصحيح يحضر 12 درس في اليوم عندك بقى من الفجر لما بعد عشاتين كما يقال له كتاب الاربعين النويه وله كتاب رياض الصالحين وله كتاب الاذكار وشرح صحيح مسلم وهو من انفس الشروح وله كتاب عظيم اسمه المجموع في الفقه الشافعي وغيرها من الكتب العظيمه لماذا اشتهرت كتب الامام النووي وخاصه كتاب ايه الاربعين النوويه لو وقفت البنت اللي ماشيه متبرجه فتحت شنطتها في الشارع هتلاقي كتايب صغار كده اسمه ال40 النوويه الاولاد في المدارس هتلاقيهم اي حد بيوزع عليهم ال40 النوويه وانا صغير كان في بيتنا كتاب ال40 النووي كان اصفر كده ومخطوط مخطوط طبعا ما كانش في كتب خالص الا الكتاب ده يعني اول ما وقعت عيني على اي كتاب في الدنيا دي غير القران اللي هو كتاب ايه ال40 النوويه واحد عامل حفله عامل جوائز عامل عريس بيتجوز يجيب كده كتب الاشمعنا ال40 النوويه مع ان في اربعينات كثيره في ال40 المنبريه وفي شرح 40 حديث وفي احاديث كثيره ليه كتاب ال40 نوويه لماذا اشتهرت كتب الامام النووي في سطر واحد عباره عن عبرتين العباره الاولى تقول الامام النووي عاش ما كتب وكتب ما عاش الامام النووي عاش ما كتب وكتب ما عاش ايه عاش ما كتب يعني عاش ما كتب لما كان بيكتب كان بيكتب بروح يعني حاجه هو حاسسها ها حاجه هو حاسسها فكتبها فلما كتبها طبقها على نفسه كتب ما عاش اللي هو مرسه يعني شاف شاف حاجات استنتجها من المجتمع راح ايه راح كاتبها كتب ما عاش كتب ما عاش وعاش ما كتب احيانا يكتب عباره يسمعها من شيخ يقوم يجتهد في ايه في ترجمتها للناس كتب ما عاش وعاش ما كتب ديل الجمله الاولى الجمله الثانيه جعل فصنيفه تحصيلا وتحصيله تصنيفا جعل تصنيفه تحصيلا وتحصيله تصنيفا يعني احنا بنكتب لما انا عشان احضر الدرس بتاع النهاردة بعمل ايه الاول بقرأ في كذا كتاب في عشر كتب في سمع كتب على قد ما اقرأ نمرة واحد نمرة اثنين اروح كاتب اللي ايه الحاجات المهمة اسمها مسودة نمرة ثلاثة ابيض بقى ابيض اللي ايه عشان اتكلم من التبييض ده الامام النووي القصة دي كانت هي نمرة ثلاثة يعني كان مطقن لما يقول ما كانش عنده قصة بتاعتنا بينما يقرأ وبعدين يسود وبيض وبعد. لا كان يكتب بإتقان ولذلك قالوا جعل تحصيله تصنيفه التحصيل اللي هو ايه زي ما حضرتك بتكتب وراء دلوقتي ده اسمه تحصيل فكان يطلع بقى من الدرس ده ممكن ايه يطبع اللي كتبه جعل تصنيفه تحصيله ايه تحصيله تصنيفه منمك كده وشكله حلو والعكس وجعل وجعل تص... تحصيله تصنيفه وجعل تصنيفه تحصيله يعني لو لو لو عجبته معلومه وكتبها بيصنف يقوم ايه يجعل التصنيف ده تحصيل مش يقول لك انا خلاص وصلت لدرجه انفيد الناس وانا ايه وانا لا استفيد لا يا ايها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا تعليمه ابدا بنفسك فنهها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيمه لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم الامام السبكي قال وكان الامام النووي سيدا وحصورا هما اتجوزت طبعا ما اتجوز ما ترك العلماء اللي سابوا الزواج ما تركوه دينا لان الزواج لو ترك دينا لتركه من رسول الله محمد ولكن الامام النووي جاوب كانك بتقول له يا امام يحيى اللي هو النووي انت ليه ما اتجوزتش؟ سؤل هذا سؤال قال نسيت نسيت الله الله يعني انت تقول ده انا لسه ما فطرتش تقول والله من الصبح كده تخيل يعني احيانا الواحد يبقى صايم وعشان الناس اللي حواليه مش صايمين فيجي بعد العشاء ينائي نفسه جعان يفتكر ان هو ايه ان هو كان صايم وما فطرش فبيسالوه قال والله يعني ده نسيت اتجوز طبعا ربما كان سيتزوج لو اطال الله سبحانه وتعالى في عمره وكما قلت كان ياكل وجبه بعد العشاء والوجبه الثانيه يشرب قبل الفجر هل كانت حياته كلها صيام قالوا كان يصوم كثيرا وكان لا يعلم احد انه صائم عوامل لبغاء الامام النووي تنفع تبقى عوامل لبغنا نحن احنا يعني واحد حسن النيه وكفره الورع والزهد العلماء جاوبوا هذا الجواب قالوا سر انتشار كتب الإمام النووي وعلى رأسا كتاب الأربعين النووية إن الرجل دفعا مخلص لأن في مؤلفات كثيرة جدا ألفت في حينه وفي مؤلفات ضخمة وفضل من الأربعين النووية كثيرا ايش معنى هذا الكتاب مشهور قالوا نظرا لإخلاصه ثم فراغوا باله واتساعوا زمانه كان هي كنا بأس اللي بينام عليها في المدرسة اللي بيتعلم فاه في طمشق وهي اللي بياكل عليها وهي اللي كل حياته ما فيش عنده بقى بيت واتنين وسياره واتنين واتجاروا اتنين والدنيا هذه ليست في راسه اذا كان من الزاهدين اي نعم قالوا له انت ليك راتب رفض ان ياخذ هذا الراتب وكان سنويا ياخذ هذا الراتب ثم يشتري به فصل عشان يوسع المدرسه او ينفقه يشتري به كتب فينفقها على طلبه العلم ولذلك الظاهر بيبرس لما قاتل التتار وانتصر عليهم وبعدين راح دمشق فراح مصادر بعض اراضي للفلاحين اهل الاراضي دي املاك دوله واللي معاه عقد او وثيقه يثبت ان الارض دي بتاعته ياخدها فراح بعت له جواب على طول للامام النووي هل ارجع الارض لاصحابها ولا تظلم ايه معنى ان اللي يجيب وثيقه الناس دول ما بيعرفوش يقراوا ولا يكتبهم وما معاهوش وثيقه كل واحد وضع ايده على الارض بقت ملكه لو انت بقول الظهر بيبرص الكلام ده في الجواب لو انت عاوز الارض هات انت وافق تقول ان هي ملكك فلم يعجب برد من ده مين اللي برد عليا هذا الرد قالوا لي واحد يعني من اهل العلم قال طيب اصدروا قرارا بوقف راتبه فورا وبعزله من وظيفته قالوا له ولا له وظيفه ولا له راتب قال يبقى انا عاوز اشوفه هاتوه لي فلما وقف بين يدي اجله واعظمه ثم نزل على رايه فاعاد الارض الى الناس يا سلام ولا له راتب ولا له وظيفه يبقى خايف ان هي تضيع منه او الراتب يحذف كان لا ياخذ راتبا ولا ياخذ وظيفه ولا يتقلد منصبا على قدر اهل العزم تاتي العزائمه وتاتي على قدر الكرام المكارم الامام النووي لما دنت منيته قلنا سنة ستمية ستة وسبعين عاد إلى بلده نوى من دمشق وزار مقابر شيوخه ومات بعد يعني أن نام نومة خفيفة وارتجت دمشق لوفاته وضجت بالبكاء وما حولها على وفاة حسنة الزمان وبركة الأيام الامام النووي رحمه الله رحمه واسعه الامر الثالث في لقاء الليله ال 40 النوويه تطلع ايه ال 40 النوويه الامام النووي يقول فكرت في من صنف في الاحاديث فوجدت ناسا صنفوا في الفقه يعني احاديث بتخدم الفقه وغيرهم صنف في احاديث بتاخد من العقيده فرايت ان اجمع الاحاديث التي تشمل على كل اركان الدين فقعد يجمع كده الاحاديث اللي هي امهات الاحاديث فوجد ان هذه الاحاديث عددها 42 حديثا فصنفها في مؤلفه واسماها الاربعين النوويه لقى 42 حديث ثم جاء ابن رجب الحنبلي راح ضيف عليهم 8 واعمالهم كام 50 واسماه الكتاب جامع العلوم والحكم يبقى جامع العلوم والحكم ده 50 حديث 42 حديث وضعهم الامام النووي وثمن احاديث وضعهم الامام ابن رجب الحنبلي يبقى سماها ال40 النووية لانه هو الذي جمعها تختلف عن من يجمع اليوم يعني ممكن حضرتك تروح راصص مثلا أربعين حديث وتشرحهم وبسهلة لكن لما تكرأ للإمام النووي في كل حديث يقول وهذا الحديث يعد أصلا من أصول الدين ذلك أن الدين يبنى على حديثين الحديث جوه جوه قلبك وحديث برا حديث للعمل الباطني والآخر للعمل الظاهري أما العمل الباطني قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعماله بالنيات واما العمل الظاهري كما في صحيح مسلم حديث ام عبد الله ام منى عائشه رضي الله عنها انه عليه الصلاه والسلام قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني هذا العمل مردود عليه فقالوا انما الاعمال بالنيات ده جوه والعمل بالجوارح فهو رد يبقى ده بره والبعض اضاف حديث كمان قال الدين ثلاثه احاديث فاضاف اليها حديث ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهم امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرض الحديث والبعض قال لك الدين اربعه احاديث اضاف الى الثلاثه دي ايه حديث الدين النصيحه الى اخر الحديث وكلما ذكر الامام النووي حديثا في شرحه يقول وهذا الحديث يعد اصلا من اصول الدين وبالفعل ال242 حديث دول اللي يحفظهم يبقى مش عاوز يحفظ غيرهم الاحاديث دول جمعهم ازاي من كتب الصحاح والمسند يعني معظم هذه الاحاديث من البخاري ومسلم في حديث واحد بس العلماء اختلفوا في تصحيحه البعض قال صحيح الاسناد وقال الامام الالباني رحمه الله قال بضعفه حديث واحد فقط الا وهو حديث ايه قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به احنا بنشكر الامام النووي لان ما كانش ايامينه ولا كمبيوتر ولا تصانيف كثيره ولذلك نعذر الامام ابو حنيفه اذا استدل مثلا بالاحاديث الضعيفه ولا نعذره كل يوم لما تجيب حديث ضعيف اليوم وتتكلم في موعظه او على منبر او حاجه الكتب ما شاء الله الان تستطيع ان ان تصححها من خلال تصحيح العلماء لها يبقى ال40 النوويه دي صحيحه كلها الا حديث مختلف فيه اللي هو ايه لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به نعم احنا <تصفيق> هو يعني ليست محاضره اصطلح يعني وجد فيه عله من العلل يعني وكما قلت البعض صحح الاسناد والبعض قال انه ضعيف طبعا لو في محاضره مصطلح هنعرض بقى الفرق بين الحديث الصحيح الحديث الضعيف الحديث الحسن الفرق بين الجامع زي جامع الترمذي ايه زي المسند ايه الفرق بين المسند ايه الفرق بين الحديث الحسن لغيره هذه التفصيلات في المصطلح سر انتشار ال40 كما قلنا الاخلاص وانها احتوت على اصول الدين احتوت على اصول الدين كذلك تناولها الكثير من العلماء بالشروح يعني امكن على على قدري جهدي الاقي ممكن يكون عندي مثلا حوالي 10 12 شرح لل40 نوويه ممكن انت بقى تكون عندك 20 شرح تناولها العلماء بالشروح انا عندي بس لوحدي حوالي 12 شرح تقريبا بل يزيد على ذلك فممكن يكون في 20 30 50 شرح نظرا لنفاسه هذه الاحاديث عندك طبعا كتاب جمع الوم والحكم اخذ ال42 واضاف 8 عندك ايضاح المعاني الخفيه في الاربعين النوويه للشيخ محمد تاتاي شرح الاربعين النوويه للشيخ صالح ابن عبد العزيز ال الشيخ شرح الاربعين النوويه قطع عظيم جدا للشيخ ابن عثيمين قطب مختصر وجميل الكتاب الذي بين ايدينا اسمه ايه اسمه ايه مولانا الفوائد المستنبطه من الاربعين النوويه مؤلفه من المعهد ده <تصفيق> طيب اشتمالها ال... على ما يحتاجه المؤمن في عاجلته واخرته الاربعنويه اشتملت على ما يحتاجه المؤمن في عاجلته واجلته اشتملت على جوامع الكلم ونفائس الحكم للنبي صلى الله عليه واله وسلم جمع كما قلت احاديثه من الصحاح ومعظمها من صحيح البخاري وصحيح مسلم ا سر اهتمامي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه وربما هذا يحفزكم ايضا وسر اهتمامي بالسيره كذلك عن كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع الى امر ساذكره بعد هذا الامر الامر الاولاني ما سر او ما فائده دراسه سنه النبي صلى الله عليه وسلم نسمع المشاركه منكم ايه ايه ايه ايه الفايده يعني من اللي احنا بنعمله ده اقول لك واحده ونبدا وراها لتحقيق معنى الشهاده واشهد ان محمدا الشهاده معناها الرؤيه عن علم ويقين فكيف اشهد له بالرساله وانا لا اعرف سنته ادي واحد حد يقول 2 اتفضل توضيح لايات اللثه توضيح للقران يعني السنه هي الترجمه العمليه للقران الله عز وجل يقول واقيموا الصلاه واتوا الزكاه بيقول له حاضر طب اقيم الصلاه ازاي صلوا كما رايتموني اصلي طيب نمره 3 يا مولانا معرفه والمطلق يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم الا بالعلم احنا لسه قايلين اهو احنا قلنا كلمه التوحيد اصل اليها بالعلم العلم يولد ليها المعرفه ثم العباده وبالنسبه للنبي هيبقى الاتباع ثم بعد ذلك الدعوه فاتباع النبي يكون بالعلم فكيف اتبع النبي وانا لا اعرف شيئا عن سنته ولا عن سيرته اولى واحده من نفسي انك هتصلي كتير على النبي محمد اللهم لما تدرس حديثه قال, قال صلى الله عليه وسلم فتقوم تقول عليه الصلاه والسلام تاني حد يقول حاجه كمان اتفضل تعريف ما يجب على المسلم فاذي و... اللي هي كما قلنا الترجمه العمليه للقران الكريم عندك اذكار الصباح اذكار المساء عندك الصلوات عندك ماذا تفعل عند اذا ذهبت الى المريض كل هذا وضحه النبي صلى الله عليه وسلم انا كان بودي اذكر الرد على الشبه التي تقول ان احنا في غنى بالقران عن السنه لكن ربما نقولها في درس لاحق ان شاء الله وذكروني ان نسيت المدرسه هي ليست قرانيه انما القران بريء منها ولك احنا ناخذ ما في القران فقط وطبعا في قنوات ما اعرفش دريم او في قنوات بسمع عنها ان بيستضيفوا ناس يشككون في سنه النبي صلى الله عليه وسلم اما الامر الاخر الذي يحفزني شخصيا لدراسه السنه او سيره النبي صلى الله عليه وسلم فهي رؤيه قبل عده سنوات راها احد الاخوه الصالحين والذين يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام كثيرا كنا على دخله رمضان فبقول له انت مش عاوز تبلغ محمود حاجه في مسجد الرحمه قال لي النبي كده صلى الله عليه وسلم فقال كله يعرف الناس بي طبعا محمود ده ما هوش ده محمود ده هو اي شيخ يعني اي واحد بيدعو الى الله قال له قل له يعرف الناس بي فمطلوب مننا وإحنا أتبعنا بمحمد أن نحن نعرف الناس برسول الله لو عرفوه لا أحبوه صلى الله عليه وسلم ما قال لا قط إلا في تشهده لو لا التشهد كانت لا أهو نعم ما غابت البسمة عن وجهه الأزهر الأنور قط ما رد سائلا قط ما ضرب عبدا ولا امرأة قط فجميع الصفات الحميدة في رسول الله محمد يا من له الاخلاق ما تهوى العلى منها وما يتعشق الكبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهم ويولع الكرماء فاذا رحمت فانت ام او اب هذان في الدنيا هم هم هم الرحماء بلغ العلى بكماله كشفت دجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه واله ده اخر نقطه في الدرس منهج في هذا الكتاب الكتاب كما قلت 50 حديث لكن من باب يعني البركه من الاسم الاول للمؤلف فكان اسمه ال40 لكن هو 50 اللي معاكوا 50 حديث طيب هنعمل ايه في ال50 حديث هم 12 محاضره ولذلك اناشدك الله الا تتغيب ابدا 12 محاضره يعني منهج بسيط طبعا السبت لحد الاثنين هتريح الثلاث الاربع الخميس الجمعه وهذا الامر يشعر به يعني النساء اكثر لانشغالهم فبالله عليك لا تتخلف ال12 درس دول خلاص درس خلص الوقتي ولسه ما قلناش ولا حديث وفي درس في الاخر هنراجع فيه يبقى باقي كام 10 هناخد كل مره خمسه احاديث طب ازاي ده انا في مسجد التوفيق ممكن أوعى في الحديث 3 دروس و4 و5 و6 و7 أحيانا ف فكرت وقلت هناخد أربع أحاديث قراءة نقراها قراءة جيدة ونشرح حديث واحد كما قلت في صدر المحاضرة يا إخوان مش عاوزين نتلقع الدنيا على دماغنا وفي النهاية ما أعرفش أبلغ عن الله ورسوله يكفيني عبارة واحدة فقط لرسول الله يكفيني حديث واحد فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم اب انا فاهمه ادعو به يعني كان في واحد راجل طيب سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فكان بقى الناس واقفه في الاشاره يقول له يا عم انت ما سمعتش النبي قال ايه؟ بيقول ماذا قال؟ يروح صيق له الحديث يروح مثلا يجيب عيش يلاقي الناس واقفه يقول اللي جنبه ما عرفتش النبي قال ايه؟ قال ماذا قال؟ يذكر الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان الحديث المهم منشغل مره بواحد بيدعوه راح الجعربيه خبطاه راح المستشفى في العنايه المركزه اول ما فاق من الغيبوبه لقى الدكتور قدامه قال له ايه اللي جابني هنا؟ قال له انت اتخبطت وجيت قال له انت ما عرفتش النبي قال ايه؟ هل قال هو الايه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفاطت روحه الى الله سبحانه وتعالى فليس المقصود ان احنا بقى ايه احفظ خمس احاديث و10 احاديث انا احفظ احفظ اه أح... لكن سنتفهم حديثا واحدا ما رايكم في هذه الفكره موافقه زي مجلس الشعب القديم ولا جديد موافقه فسنأخذ فن... خمسه احاديث نقراها بشيء من الإتقان اللغوي ثم نعيش مع حديث واحد وأرى أنه من الجور ومن الظلم أن لا نعيش في المرة القديمة مع الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات فيريد إن شاء الله تعالى تحضرون لو في مشاركة حتى عاوز يضيف حاجة هنسيب دايما كل مرة عشر دقائق بس ترك هذه الدقائق العشر سيتوقف على الورق الموجود أمامي لو في ورق يبقى في أسئلة لو ما فيش ورق يبقى ما فيش ايه يبقى ما فيش اسئلة وبالتالي على قدر الورق سأترك مساحة بحيث يكون فيه شيء من الحوار المثمر ان شاء الله تعالى انا اختم بالطرفة دي كان النظام السابق وقال نظام امن الدولة الجائر ذهبوا الى اخ قالوا ايه اللي عندك من الكتب ايه اللي عندك يا ابني قال لي النووي قالوا نووي <تصفيق> <تصفيق> النووي طب وقيتاني قالوا الناس فيه طبعا الناس فيه ده تفسير الإمام الناس فيه تفسير يدرس في الأزهر تفسير عظيم يعني إلا أن فيه بعض التأويلات التي رد عليها العلماء قالوا عندك الناوى وعندك الناس فيه امسكوه هذه الترفة بتضحك بس في ذات الوقت يعني تشعر بالمرارة لأن فيه ناس يعني إيه نووي ولا يعرف ويعني إيه ناس فيه ولا يعرف ودائما الكتب الكبار نسبت إلى الى علمائها والى اصحاب ما يعرفش وكل العقيده الطحاويه والطحاويه تطلع ايه يعني بالنسبه للامام الطحاوي واخد نونيه القحطاني فكر ان في ايه في القران اسمها القحطه لا نونيه القحطاني يعني الراجل اللي اسمه قحطاني كتب نونيه جمع فيها كل الدين اشعار يعني اكتفي بهذا القدر وان شاء الله اداره المعهد ستجلس معكم 10 دقائق قبل ان ننهي الحوار اقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين ان شاء الله اخوانا الهاتف بتاعي موجود اللي عاوزه لو في اي اقتراح تجاه الاربعين النويه انا خدام الجميع المقصود ان احنا نحب سنه النبي ونحب حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلو عندك اقتراح لا تبخل به علي مع فضيله الشيخ وليد ان نسال الله ان يبارك في جهده والمعد قائم على اكتافه فلا تنسوه من دعواتكم جزاك الله فضلا يا مولانا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا رقم التليفون 0010 جديد بقى نعم معايا معاك طب الشيخ وليد هيقوله لكم ده نعم هذا الله عليكم ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا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 أعضاء هيئة التدريس بمعهد إعداد الدعاء ببور صعيد وأعضاء مجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية أرحب بجميع الإخوة والأخوات وأسأل الله عز وجل أن يزيدكم علمه وأن يرفع قدركم في الدنيا والآخر التنبيه الأول إن شاء الله تبارك وتعالى أعتبارا من الغد بالنسبة لمحاولة الأداب والأخلاق والزهد والرقائق لفضيلة الشيخ عادل وزيد حضرتك بعد المحاضره الاخوه والاخوات بيتوجهوا لمكتبه الازهر او مكتبه ابو ضايه الحديثه مكتبه الازهر او مكتبه ابو ضايه الحديثه اما عن مكتبه الازهر فالعنوان حي الزهور مساكن علي بن ابي طالب امام كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه بجوار معصرة عجوه خلاص هذه عنوان ده عنوان مكتبه الازهر اما مكتبه ابضايي الحديثه فهي حي الزهور بجوار محطه الغاز الطبيعي بمساكن ابضايي يا ريت اخواننا نوزع نفسنا طبعا الاسعار في المكتبه في مكتبه الازهر هي هي الاسعار في مكتبه ايه ابضايي فيا ريت يعني ما نجيبش في مكتبه واحده يعني نقسم نفسنا اللي ساكن قريب من مكتبه ابضايي يجيب منها واللي ساكن من قريب من مكتبه الازهر يجيب منها تقريبا ال الملز... 6 ملزم يعني دي ملزمه الدعوه والخطابه ملزمة الدعوه والخطابه اهي العقيده دي تقريبا هيبقوا السته كلهم بحوالي 30 جنيه خلاص الملزمه بالشكل ده ملزمه العقيده دي ملزمه الحديث ماشي ملزمه فقه الدعوه بالشكل ده ودي ملزمه الفقه ودي ملزمه القران الكريم والتفسير خلاص يا اخواننا الست ملازم موجودين ان شاء الله تبارك وتعالى في المكاتب اللي انا ذكرت اسماءها دلوقتي اما عن غرض بمشيئه الله تبارك وتعالى فالمحاضره الاولى بعد صلاه المغرب وارجو من جميع الاخوه والاخوات الالتزام بصلاه المغرب معنا هنا احنا يا جماعه كده بنقول يعني بالعامه كده القطار حضرتك اللي بتستناه واللي هو اللي بيستناك احنا اللي بنستنى القطار فبرضه من ادب طالب العلم ان حضرتك تستنى الشيخ إلى أن يأتي إلى المحاضرة ثم يبدأ في التحدث معك فإن شاء الله تبارك وتعالى نجتهد ونتعاون أن نحن نصلي المغرب جميعا سواء الإخوة أو الأخوات فضلت الشيخ عازل المزيد هيكون بعد صلاة المغرب إن شاء الله مع الكتاب الأداب والأخلاق والزهد والرقائق وهو كتاب يسمى خلق المؤمن هو موجود برضه بس الملزمات تحته مش معاي إنما هاتلها إن شاء الله النهاردة في المكتب كتاب خلق المؤمن طبعا هيبقى الشيخ عادل محاضره يعني غدا ان شاء الله الشيخ عادل ابو زيد الاحد القادم هيبقى مين الشيخ محمد احسان يبقى هم بالتناوب اسبوع واسبوع بعد صلاه العشاء مباشره فضيله الشيخ الدكتور محمد حسن حفظه الله هيكون في كتاب مباحث في فقه الدعوه اما عن يوم الاثنين ننتبه جيده بعد صلاه المغرب فضيله الشيخ مصطفى قطب حفظه الله سيبدا في شرح كتاب الطهارة باب الطهارة من كتاب عمدت الفقه خلاص يا اخواننا ننتبه جيدا فضيله الشيخ مصطفى قطب سيبدا يوم الاثنين ان شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاه المغرب في شرح باب الطهارة من كتاب عمدت الفقه على مدار 6 محاضرات متتاليه خلاص بعد ان انتهى فضيله الشيخ مصطفى 6 محاضرات متتاليه يبدا فضيله الشيخ محمود العليدي حفظه الله بست محاضرات متتاليه اخرى ويشرح باب الصلاه ايضا من كتاب عمده الفقه يبقى يوم الاحد انا عندك كل احد واحد فضيله الشيخ عادل مره وفضيله الشيخ ايه محمد احسان مر اما يوم الاثنين فضيله الشيخ مصطفى قضو هيبقى موجود معانا ست محاضرات متتاليه بعد ان ينتهي من كتاب الطهاره يبدا فضيله الشيخ محمود العليدي بايه بشرح كتاب الصلاه اخيرا فضيله الشيخ عماد الدين ابو النجا حفظه الله سيبدا في القران الكريم والتفسير بعد صلاه العشاء مباشره والمقرر على حضراتكم هيكون جزء عام وتفسير جزء عام وحفظ الكلمات من جزء عام وطبعا حضراتكم جميعا سواء الرجال او النساء مطلوب خلال 3 اشهر دول ان حضرتك تكون حافظ جزء عام انا بلغت اهو ان شاء الله بعد 3 شهور حضرتك مطلوب منك ان انت تكون حافظ جزء عام لان باذن اللي تبارك وتعالى نظام الدوره دي بعد 3 شهور ان شاء الله حضرتك هتمتحن بعد الاختبار يتم اعلان النتيجه بعد كده تبدا تطلع في الدوره العلميه ايه الثانيه ما ينفعش يقبل الناق مش مشترك في الدوره العلميه الاولى ويجي اوتوماتيك يقول انا عايز ايه اطلع الدوره العلميه الثانيه لا هي مراحل لازم ان انت عشان تطلع المرحله الثانيه تكون اجتزت المرحله الاولى وعشان تطلع المرحله الثالثه تكون اجتزت المرحله الثانيه وهكذا خلاص يا اخواننا طيب بالنسبه للاخوات بعد انتهاء ان شاء الله من هذه الكلمه هيتم الانصراف في عدد 2 اتوبيس مستنيين الاخوات في خط سير السياره رقم 54576 السياره رقم 4576 دي هتروح السلام وبنك الاسكان وشباب الخريجين فاطمه الزهراء السيده نفيسه الصفا زمزم علي ابن ابي طالب عمرو ابن العاص عمرو ابن عبد العزيز بلال ابن رباح ومساكن الزلط ونادي الرباط خلاص ده السياره رقم 4576 اما السياره رقم 4513 هتروح الحريه تعاونيات الجيزه عثمان بن عفان ال5000 وحده مساكن ابو ضايا 6 اكتوبر ومساكن اللانش ده بالنسبه للاخوات انبه على جميع الاخوات انه يمنع منعا باتا التحدث او الوقوف مع اي احد من اعضاء هيئه التدريس بالمعهد بعد الانتهاء من المحاضرات انبه واحذر اي اخت بعد الانتهاء من المحاضره ان هي تقف مع اي شيخ من المشايخ تقول لي بعد اذن فضيلتك عايز اسال سؤال او بعد اذن فضيلتك كذا لا هذا ممنوع من منعا باتا وعقوبه من تخالف هذه التعليمات الفصل نهائيا وتحرم من دخول اي دوره من دورات المعهد القادم خلاص اي اخت عايزه اي استفسار اي سؤال بتدي السؤال بتاعها لاضاله النساء واضاله النساء بتطلعه هنا عندي وانا بفضل الله بوصله لغايه الشيخ خلاص يا اخواننا في حد عنده اي سؤال او استفسار حاضر هملهولك ما ينفعش املي في التليفون في الميكروفون حضرتك تشرفنا عند المكتب وانا هملهولك بنفسي حاجه اي حد عايز تليفون اي شيخ من المشايخ يجينا بعد المحاضره ان شاء الله وانا هملهولك خلاص يا اخواننا جزاكم الله خير على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب الي اه لا ما حضرتك تقدروا عايزين موجودكم او اي اخ من اخوانك يقعد معاكم اليوم ان شاء الله موجود اه